ذِيرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نفسك على آثارهم إلا من يؤمن بهذا الحديث أسفاً إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبل وهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا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 لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فاووا إلى الكهف ينش لكم ربكم يَنْشُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَّاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ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 وتحسبهم أيقاضاً وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم ليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلو بينهم قال قائل منهم كمل بتهم قالوا لبثنا يوما أَوْ بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبتم فبعثوا أَحَدَكُمْ بورقكم فبعثوا أَحَدَكُمْ بورقكم هذه الى المدينه فلينظر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 إنهم ان يظهر عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم يرجموكم أَوْ او فِي في ملتهم ولن تفلحوا اذا وَكَذَلِكَ أَثَرنَّ عَلَيهِم لِعلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهَّهِ حَبّ وَأَنَّ السَّاعتَ لَا رَيبَ فِيهَا لِعَلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهَّهِ وَأَنَّ الساعة لَا ريب فِيهَا إذ يتنازعون بينهم أمرهم.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 إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإي يستغيثوا يغاثوا بما إنك المهلي يشوي الوجوه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 اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا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 كُلْتَ الْجَنَّتَيْنِ أَاتَتْ أُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثُمْرٍ فَقَالْ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاورُهُ فَقَالْ لِصَاحِبِهِ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 he said to him, and he is trying to convince him, Have you sinned with what he Lakin huo Allahu Rabbi, vo la ašrıku bi Rabbiy aḥda. Vo laula iddhalt jannata. Qulta mašā Allahu la illa bilā. In. تراني انا اقل من كما لو ولد فعسى ربي ان يوتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا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 وَاضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أنزلناه مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتٌ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ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 Balzharam tum alan nageralla kumba uraida, wa ووضع الكتاب wa wa wa wa ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرته ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا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 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِيسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضَدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ورأى المجربون النار ورأى المجربون نار رفضن أنهم وقعوها ولم يجدوا عنها مصريفا ولقصرفن في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس ان يؤمنوا اذا جاءهم ربهم إلا illa a tati a hum sunna tul a u alina a u yati a وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُؤًا وَمَنْ أَظْلَمْ مِنْ ذكر بِآيَاتِ رَبِّهِ فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَتَخَسَ بِلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبًا فَلَمَّا جَازَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غدا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخى السبيله في البحر عجبا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 فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جيت شيئاً إمراً قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً قال لا تآخرني قال نسيت ولا ترهقني من امر عسرا فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زاكيه بغير نفس لقد جيت شيئا نكرا قالَ أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ معي صبرا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا تا إذا أتيا أهل قرية نستطيع ما أهلها فأبو أي ضيفهما فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جدار يريدهايا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 وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا شدهما ويستخرجا ويستخرجا كنّهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا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 قلنا يا dal karneini im, تعذب azibawa im, تتخذ فيهم fihim, قال Ola, من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد ma, ربه فيعذبه عذابا نكرا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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا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 لا نفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد